أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولو لا كلمة الفصل لقضية بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.